السماء فطرت واذا الكواكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت واذا القبور بعثرت علمت نفس سَوْكَ فَعْدَلَكَ فِي أَي Slowly